طيب نتكلم الان الاصول الفارقه بين اهل السنه والرافضه المحترقه هذه الاصول الفارقه بين اهل السنه والرافضه والرافضه اضل واضر على هذه الامه من كل شيء هم اعدى اعداء الدين هم الذين يقوضون الاسلام ويحاربون الاسلام باسم الاسلام ابن العلقمي ليس منا ببعيد ابن العقبي ليس منا ببعيد فنس الله على أن يحفظنا من كيد هؤلاء طيب احنا تكلمنا عن الشيعة الإمامية وتكلمنا عن الإمامة عندهم وقلنا على الكلام على الاعتقادات التي يعتقدونها ووعدنا أن نتكلم عن مسألة التقيه التقيه مصدر توقع أو اتقى توقع واتقى توقيت شيء أي حضرت الشيء يعني يتقي هذا الشيء طيب وهذا التقيه هي اظهار شيء مخالف لما يعتقده المرء أمام المخالفين اما مجامله وإما خوفا واتقاء من ضرره اتقاء من ضرر كما قال الله على الا أن تتقوا منهم تقائ واختلف اهل السنه والجماعه على التقيه هل هي فرض واجب لازم ام هي من الرخص عند الإطرار إليها أجمع السنه وجماعنا أن التقيه رخصة أجمع السنه وجماعه أن التقيه رخصة وأنها باللسان دون الفعل وحدث الخلاف في الفعل وأيضا الخلاف بين العلماء عند الاضطرار تصير رخصة أم تصير عزيمة قال ابن حزم إن كانت في النفس فهي عزيمة فرض واجب لازم يعني لابد أن يحافظ على نفسه فيتقي حتى لا يقتل أو حتى لا يسال دمه والغزالي كذلك اما الجمهور يرون انها رخصه وليست عزيمه والدلاله على ذلك التفريق بين بلال وبين وبين عمار فكانت رخصة وكانت عزيمة وان كانوا قد اتفقوا جميعا على أن الأفضل الأخذ بالعزيمة لا بالرخصة تغيظا لاهل الكفر, الكفر واعزازا للإسلام وللمسلمين كما كان يحدث مع بلال وهو يقول لابن أبي معيت يقول لو أعلم كلمة اغيظ لك منها لقلتها أحد أحد أحد أحد أما عمار لما جاء يبكي لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال يعني اجبروني على أن اتكلم فيك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فان عاد فعد عندما ساله كيف حال قلبك قال مطمئن بالايمان فقال فان عاد فعد أما هذا معنى التقيه عند اهل السنه والجماعه والتفرقه بين الرخصه وبين العزيمه والحق انها رخصه وليست وليست تعذيم هذا الراجع الصحيح والمفاضلة بين الرخص وبين العزائم وقد قال علماؤنا في الجملة أن الأرض بالعزيمة أفضل وأعظم أجرا عند الله من الأرض بالرخصة لما فيه من الأعزاز للإسلام وأيضاً فيه التغيير لأهل الكف واستأ وقالوا هذا ليس على الإطلاق وله تقييد خصصوا مسألة التقيية قالوا التقيية عندما لا عندما لا يكون الضرر على الآخرين التقية لا, لا تكون عندما يكون الضرر على الآخرين هذه في باب الإكراه لأن فرع عنها لأن المكره إذا أكره على على قتل أخي على قتل أخي أو, أو على الزنا بامرأة امرأة, امرأة اخي مثلا لا, لا يفعل إذا أكره على قتل أخي لا يفعل المهم الضرر لا يكون لا يتعدى الغير هذا بالنسبة للتقية قالوا فإن كانت التقية ستضر بأهل الإسلام فلا تقية لا يفعل ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أما كانت في النفس صحيحة كما قال عمار قال لهم السلام فإن عادوا فعد التقيه عند الشيعة الإمامية التقية عند الشيعة الإمامية أصلها كتمان الحق عندهم اللي هو الاعتقاد البطل اللي يعتقدونه في الأئمة كتمان الحق وسطر الاعتقاد ومجاملة المخالفين وترج المخالفه لهم والمظاهره لهم حتى ينجو من العقاب الدنيوي الضر الذي يقع عليه التقية عند الشيعة هو أن يظهر خلاف ما يبطن لا يظهر اعتقاده مع المخالف حتى يمتنع عن الضر أو حتى يضرأ عن نفسه الضرر الذي ساق عليه إذا أظهر معتقده العلماء يقولون بأن علماء الشيعة يرون ينقسمون الى قسمين قسم معتدل يقولون التقية رخصة يقولون التقية رخصة بان يتقي فلا يظهر عقائده ولذلك يعني يتحشون الكلام التصريحي في سب ابي بكر وسبوا اذا يذهبون يدعون معانهم يبتطلون تكفير ابي بكر وتكفير عمر وتكفير ايضا الصحابه وتكفير عائشه والكلام على فراش النبي سلم لكن لا يجاهرون بذلك عندهم التقيه هنا فبعضهم من المعتدلين يقول التقيه هنا رخصه التقيه رخصه وجماهير الرافضه يقولون التقيه دين ندين الله به وذلك رووا التقيه عن جعفر الصادق عن غيره التقيه ديني ودين ابائي ومن لا تقيه تله لدين له يقولون التقيه ديني ودين ابائي ومن لا له لا, إيه؟ لا دين له فيقولون هي فرض لازم اوجب من الصلاه يعني التقيه عندهم اصل من اصول الدين فرض لازم اوجب من الصلاه لذلك كما قلنا قالوا تسعه اعشار الدين التقيه تسعة عشار الدين التقيه ومن لا تقيه له لا دين له يبقى هؤلاء القوم لا تستطيع ان تتعامل معهم بشيء يبتسمون لك وهم يكفرونك أصالة طبعا هم طبعا قالوا بذلك هم يرون, يرون أن, أن السني انجس من ريق السني أنجس من ريق الكلب نعوذ بالله من الخزان كما سيأتي بعض يعني الكلمات التي يعني في كتبهم يتعبدون بها لله جل في علاه بإذن هذه التقيه أصل من أصول دين الشيعة التقيه أصل من أصول دين الشيعة وهي عندنا لا تكون إلا حالة الاضطرار وأيضا لا تكونوا إلا, إلا في حالة الخوف من الضر الواقع أو جسم الخوف بالضر الذي سيقع كما قال الله أجعله إلا أن تتقوا منهم تقا وحتى لا تضر الآخرين أما هم دينهم الأصيل الكذب ما هو دينهم الأصيل التقيه إذن قالوا تسعة وعشار الدين التقيه وقالوا من لا تقيه له لا دين له من لا له لا له من الفرق التي تتبنى ذلك ولها أيضا بعض الأفكار العقادية المنحرفة كما من الشيعة الإمامية الباطنية والغلات الباطنية والغلاد الباطنية أشر وأضر خلق الله الذي الذين يرون للقرآن ظاهرا وإيش؟ يرون القانون ظاهر أنه باطنا ذلك أنهم يتأولون ذلك الباطنية هؤلاء الباطن الرجل الذي يكتم معتقده وأنه يظهر خلاف ما يعتقد هؤلاء هم الباطنية والغالية أو الغلو الغلو هو مجاوزه الحد في كل شيء الغلو كل ما جاوز به الحد فهو من الغلو قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله آآ آآ آآ قال يا قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأيضا قد قال لهم اياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وغلات الشيعة هم الذين يعتقدون إلهية الأئمة غلات الشيعة هم الذين يعتقدون إلهية الأئمة أهم العقائد التي يعتقدها الباطنية والغلات هي اولا التاويل ثلاثه امور ثابته عندهم التاويل والتناسخ والحلول يعني ماشي إيش, ايش فيها هذا المعتقد نتيجته لا مش الحلول هذا تناسخ صحيح لكن هو مش قادر يضبط المساله التاويل هو التحريف عندهم التأويل عندهم هو التحريف حق أنهم في القرآن ويحرفون فيه كيف ما كل الآيات يأخذونها يحرفونها على ما يعتقدون هذا التأويل عندهم عندهم التأويل وعندهم الحلول وعندهم الإيش؟ التناسخ أصل التأويل هو صرف اللفظ عن إيش صرف صار اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح بإيه بقرينة بد من ضابط شروط وجود القرينة اولا الأمر الثاني أن يحتمل اللفظ هذا والأمر الثالث ايش تستوعب ذلك لابد, لابد ها صار صرف الوضع كما قا نقول نقول مثلا في قول عروة لأبي بكر عندما قال له نحن نفر عن رسول الله أمصص كذا وقال سبه هذه المسبه العظيمة فقال من هذا قاله هذا أبو بكر فقال لو لا يد لك عندي ما كفاتك ذا رددت عليك يد لك عندي اليد تطلق في اللغة على اليد الحقيقية هذه المخلوق وتطلق في اللغة, في اللغة على إيش؟ على النعمة وتطلق في اللغة على القدرة يبقى هنا تست... اللغة تستوعب معاني. لو الظاهر لما يقول لو لا يد لك عندي الظاهر انها اليد الحقيقية لكن لما تادي السياق المفسر والقراء يمكن لك أن تصرف عنه وهنا تصرف يقول مقصود عروة لو لولو... لا يد لك عندي يعني لو لا إيه؟ لو لا مال كرم إكرام عطاء جود يعني موقف نبيل فيبقى لو لا لك عندي إكرام منك علي والذي جعلنا نصر في اللفظ عن ظاهري السياق يبقى في قرينة واللغة تحتمل لذلك نحن جابهنا من قال الرحمن عرش استوى قال استولى قلنا اخطأت من كل الوجوه اولا انت لما صرفت اللفظ عن ظاهري وين السياق وين القرينة لا قرينة طيب اللغة تحتمل وردنا أن ان ان ان استوى تاتي معنا استولى ليس لها أصل من اللغه بحمل الاحوال هو بيت, بيت لرجل ليس عربي اصيل بيت رجل انصاري استغفر الله. بقى بقى رجل نصراني فحتى اللغة لا تحتمله فنقول هذا تلاعب يبقى عندنا صرف اللفظ عن ظهير لا بد له من قرينه ولا بد ان يستوعبه اللغة فإن فقد القرينه او لم تستوعبه اللغة فهو تلاعب بالنصوص يبقى هذا ليس تاويل ولكنه ايه تحريف لا ليس تأويلا ولكنه تحريف ولكنه تحريف وتلاعب بالألفاظ وهذا تلاعب بالقرآن وهذا الذي يحدث منهم هم تلاعبوا بالقرآن وهذا التأويل الفاسد كما قال علماؤنا فالشيعة تتبنا هذا التأويل الفاسد يأتون بتأويلات لا يمكن أن تقبلها الفطرة ولا العقل ولا الإيمان ولا ولا اللغة فمثلا في قول الله دل في أولاء في بعض في بعض الآيات قال الله جل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف فاولوا هذه الآية وقالوا الأصل ان الله يريد التخفيف على العباد فقالوا بنكاح المحارم وقالوا بجواز شرب الخمر وقالوا بجواز زواج الرجل من الرجل قال هذه من أطيب الطيبات لما يريد الله ان يخفف عنكم فأولوها بهذا ففعلوا كل محرم تحت ظل التاويل في قول الله يريد الله ان يخفف عنكم وطبعا فيها نظران نظر أول الجبر والنظر الثاني أنا مضمون الآية ان التخفيف وهذا من التخفيف وهذا من التخفيف أيضا من ذلك أنه في قول الله رفعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين قال بيان ابن سمعان بعدما قرأ هذه الآية هو طبعا أيضا بيانية هي فرقه من فرق الشيعة الإمامية فقرأ بأن سمعان قول على هذا بيان للناس وهدى ومعفق فقال هذا بيان على نفسه يعني يقول هذا بيان على النفس قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا المعيزة أنا البيان وأنا الهدى وأنا المعيزة هذا قول من هذا قول رجل رأس من رؤوس الشيعة الإمامية وايضا قد أول قول الله جنفعي كل شيء هالك إلا وجهه قالوا كل شيء هالك إلا وجهه هذا عائد على من على الرب قالوا والرب رجل من نور هذا كمان عشان تعلم البدعة, الصو البدعه الصوفيه التي تقول بان النبي سلم من نور اصلها هذا الحق بان هؤلاء وهؤلاء ابناء عمومه لازم ابناء عمومه لازم فلا بد ان تفهم بذلك لازم فكل العقائد المنتقله من هنا هنا يعني اذا اتيح لنا المجال ان نقول الاصول الفارقه بين اهل السنه وبينها لا سنفعل والله المستعان لكن هو كما قلت لكم يقولون كل شيء هاي الا وجه قال الله الرب رجل من نور نعوذ بالله من الغزال نعوذ لله من الكفران كفر مبين رجل من نور يفنى كله الا وجه يفنى كله الا وجه وهذا ايضا من باب التاويلات طبعا لما اولوا قول الله على ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا من استغفر الله حشى فهذا كل هذا من التلاعب بالنصوص هذا كفر مبين ليس تاويلا لكنه تلاعب بالنصوص هنا العقيدة الثانية الباطنية والغلات الحلول النصارى يعتقدون بحلول الرب في من في مريم فقط وفقط صحيح وبعد ذلك قالوا حل أيضا في عيسى عيسى استغفر الله سماه ابن إله لكنهم يعتقدون بحلول الرب وين في مريم فقط اما هؤلاء ارقى ارقى عشان تعلم ان اصول اعتقادين باعتقاد الباطلة. يقولون بان الله حله في علي بن ابي طالب هذا الذي قاله من النصيريه نعم يقولون بذلك بس هي الاصل عبد الله بن سبا هو الذي يقول بذلك الاصل ان عبد الله بن سبا قال بان الله حله في جزء من ايش من علي وايضا هناك فرق أخرى قالوا بذلك أيضا البانية والخطابية والمعمولية قالوا بذلك قالوا بأن الله حل في بن ابي طالب ثم قالوا أن الله جلال حل في بن ابي طالب والحسن والحسين وأولاد هؤلاء وبعضهم من الخطابية قالوا أنه حل في, في جعفر الصادق وبعضهم قالوا بأن الأئمة آلهة الأرض والله هو اله السماء قالوا بأن الأئمة الهه الأرض وأن الله هو اله السماء يعتقدون بحلول الله في كل إمام لذلك بعض النصارى جاءه رجل ممن يزعم الإسلام من هؤلاء فدعاه للدين الذي يدين الله به يحسبه الإسلام فالرجل كان فقيها قال له انا أفر من عبادة ثلاثة وأنت تأتيني لأعبد اثناء عشر رجلا يعني راح من ثلاثة لاثنشر قاتل هذا كان الله تعالى يقول وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الجبل لا يستويان بحال من أحوال فقال انا افر من ثلاثه اذهب الى اثنتي عشر رجلا فالغرض المقصود بان هؤلاء يعتقدون بان الله قد حل في العلم ومنهم من جعل الإلهية مستقله لهم بأن الله إله في السماء فقط وهم الهه وين اله في الارض او بعض خلفاء كما يزعمون على الزعم الذي يزعمونه اذا عندنا عقيده خاربه عقيده التاويل وهو التلاعب بالنصوص حقا وهذا ينطلي على الأغرار الأغمار الذين يتبعونهم والعقيده الثانيه عقيدة الحلول لذلك تراهم يعظمون جدا الايه الامم او الائمه يقولون قدسة فلان ولا فالغرض المقصود بانهم يعظمونها ولا تعظيما ع... يع تعظيما تراه تقديس نصر إلى التقديس و... ولا يعاوت ولا يراجع وكل ما... ما يقوله صحيح وكل ما يقوله لابد أن يؤخذ به يعني لابد العمل بما قاله ال... ال... ال... ال... ال... الإمام الذي هو كما قلنا يعني قد حل فيه الله جل في أولئك نعوذ بالله أكثر أولئك ت... تعلمون أنه صغيرية والدروز والذين امنوا بأن الحاكم بأمر الله حل في الله جل العقيده الثالثة للشيعة الإمامية من أفراغ الشيعة الإمامية التناسخ التناسخ هذا لازمه عدم الإمام بالبعث والنشور عدم الإمام بالقيامه ولا الجنة ولا ولا العقاب التناسخ ماذا يعتقدون في التناسخ هم يعتقدون بأن الروح بعدما مات الجسد تنتقل إلى إيش إلى نسة آخر قالوا هذا أصل التناسخ فيه لثباب العقاب فإن كانت الروح شريرة تنتقل من البدن هذا الى بدن شرير لتعاني معه واذا كانت الروح صالحه لا تنتقل الا لبدن صالح فتسعد معه وهذا وهذه السعاده عندهم وهذا هو الشقاء عندهم اشقاهم الله تعالى واصل بهم النار باذن الله فهذا كفر ب... و... وانكار للقيامة وللرجوع إلى الله دل فعلاء وللثواب والعقاب قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كل منا يرجع إلى رب دل فعلاء ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله دل فعلاء ليس بينه وبينه ترجمان ويقول الله دل فعلاء على عرصات يوم القيامة يتوسلون يستشفعون بالجميع ليقضي الله بين... بين العباد وقد بين الله تعالى أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى, وإما إلى نار فنسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من أهل الجنان اذا التناسخ ايضا من عقيده هؤلاء نسال الله جل أن ان يحفظنا من هذه العقائد الخربه نسال الله جل أن ان يجعلنا على الإسلام وان يحيينا على الإسلام وان يميتنا على الإسلام وان يثبتنا على الحق المبين هذا الأمر ما نأتي به تسلية لكن لتعرف عقائد القوم حتى لا يعني تنبهر ببعض الكلمات التي تقال ونحن واهل الإسلام وسيدنا رسول الله وفاطمه الزهراء لتعلم أن هؤلاء القوم فقط يتكلمون ليؤثروا على العام وعقائدهم هي مخالفة مخالفة تامة لعقائد أهل الإسلام إسلمهم غير الإسلام الصحيح بحال من الأحوال ليس إسلاماً بحال من الأحوال وليس دينا بحال من الأحوال وسأتي الكلام إن شاء الله على أقرب هؤلاء الأهل السنة الجماعة وأقرب هؤلاء لديانة الإسلام قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير أحسن الله عليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا أهل أنت استغفرك وأتوب عليك